ومع ذلك ينبغي للأمة أن تسعى أكثر في قراءة فقهية على بصيرة من الدين في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة وحياته في المدينة لأن أن يكون هناك مجتمع قريبا من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الأول والأمثل في أن يبدأ الإنسان بفقه الحياة في زمن, في زمن النبوة إذا قيل الصلاة جامعة هبوا إليها وإذا كانت لهم أفراح ما كان عليه الصلاة والسلام لينغص عليهم أفراحهم وإذا كان هناك حالة حزن شاركهم فيها كانت امرأة أنصارية سوداء تقم المسجد فلما ماتت سأل عنها فقالوا كرهنا أن نوقذك فأتى إلى قبرها فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوعة ظلمة على أهلها وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم وصلى بهم فيشارك في الحزن كما يشارك في الفرح صلوات الله وسلامه عليه. وعندما يأتي نخير المدينة بباكورة إنتاجه بأول ثمره أدبا يستحي أحدهم أن يطعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعم فيأتون بالرطب إليه وهو في مسجده وهو عليه الصلاة والسلام أعظم أدبا منهم يأخذ الرطب ولا يأكله فيتفقد من في المسجد فيأتي أصغر غلام موجود لأن الصغير تتعلق نفسه بالشيء ولا يفقه أن يمنع نفسه فيأتي الصغير يناديه ويعطيه تلك الرطبات فيأكلها فيعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل بعضهم مع بعض هذا هو مجتمع النبوة في مدينة عليه الصلاة والسلام مع الأنصار المباركين ومع المهاجرين أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء هم حقا سادة الدنيا مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء